قال له احد المعترضين انت امام دار الهجره مالك بن آنس تقول لا ادري قال له اذهب الى جميع الامصار وقل لهم ان مالك لا يدري لا يدري عن هذه المسائل وممثل هذه الجماعه يقف في يوم عرفه وانا اروي لكم ما سمعته باذني هاتين يقف منظم منظر هذه الجماعة الصوفية في يوم عرفة في مخيم وهو سعودي ليس من الخارج يقف ويقول شغل الناس بخطبة كلها قصص ورؤى منامية وحكايات لصلاه المغرب شغلهم عن الدعاء والذي قدمه ليتكلم في يوم عرفة سنة 1414 وأنا حاضر وفي مخيم الغامدي الذي في ربوة الحضارم في مكة في يوم عرف بعد صلاة الظهر ما انسى هذا الموقف لأنني واقف عليه بنفسي قال مقدمه أيها الإخوة أيها الأحباب الآن تستمعون إلى فطحل من الفطاحل يحدثكم هذه عبارة لا ازيد عليها شيئا تستمعون الى فطحل من الفطاحل يحدثكم عن هذا اليوم العظيم فقام هذا الفطحل اول كلمة بدأ بها الفطحل قال ايها الاحباب الان تصوركم الكاميرات الالهيه قاتل الله الجهل ايها والله قاتل الله كاميرات الهية أما تتق الله الله له كاميرات الله يحتاج لكاميرات يا مسكين تعالى الله عما يقول المبتدعون والمنحرفون علوا كبيرا والله فتح الموجود في المملكة ولو شئت لسميته وموجود الآن يهرف بما لا يعرف ثم بعد أن تكلم عن الكاميرات التي نسبها الى الاله تعالى الله تعالى الله تعال الله عما يقولون علوا كبيرا بدأ هذا الفطح يدعو الناس الى الخروج معهم واسمحوا لي بذكر ذكر هذه النقطة هي متعلقة بقول الله تعالى ايش ادعو الى الله على بصيرة واخذ يهذي بالقصص وخيالات خرج فلان وترك زوجته وهي في حالة ولاده جاءها المخاض من الأردن قالت يا فلان لمن تتركنا قال أترككم لله ونعم بالله ولكن ليس هذا أسلوب الأسلوب الصحيح في هذه الحياة كفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول، يقول فذهب وتركهم في حالة مخاض في المستشفى فلما جاء بعد العشاء وهو قد ذهب مع الأحباب وإذا برجل يأتي ويحمل صرة من النقود ويعطيها زوجته ويأخذها للمستشفى انتبه لكلمة ويأخذها للمستشفى ما شاء الله صرة جت ثم ذكر الفتح شيئا آخر كان هناك ملتقى للأحباب في بنغلاديش اسمحوا لي بهذا التصريح معليش. وعندنا ترى تعميم من, وز... من معالي وزيرش الإسلامية بالتنبيه على خطورة هذه الجماعة من معالي الوزير وقد عمم على جميع المساجد اقول قال هناك ملتقى حضره ثلاثة ملايين في بنغلاديش وفيه واحد يعيش فين يا جماعة اخواني احبابي يعيش في موسكو كيف اصل الى الملتقى يقول حاول طائرات ما عنده فلوس ثم اخذ لوحا خشبيا ووضعه في البحر على البحر ثم ركبه وخلال ثلاث ساعات وصل عند الجماعة ما شاء الله هذا عرش بالقيس ها؟ ها كيف يضحكون عليكم؟ رأيتم كيف يضحكون عليكم يا إخوان؟ والله ما عندهم إلا الهراء والشرك والبدع والدجل والسفه وقلة الحياة مع الله ومع رسوله ومع المسلمين والتزهيد في العلم والعلماء ولو أردت ان اسوق لكم ما عنده من التزهيد ولا جاء الفجر وأنا ما أكملته لاني أتكلم عن تجربة من خلال زيارة لثلاثين دولة توجد هذه الجماعة